الله جل وعلا أ ن ز ل على عباده ل ب ا س قال قد أ ن ز ل ن ا عليكم لباسا يواري س و آ ت ك م وريشا فعيوب الجسد يسترها اللباس أ ي انك عيوب ا ل آ خ ر ة فضائح ا ل آ خ ر ة لا يسترها إ ل ا التقوى ولهذا قال الله جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير فمن لبس التقوى في دنياه س ت ر يوم ا ل ق ي ا م ة ومن أ س ب ا ب الستر يوم القيامه الا تفضح مسلما ولا تفرح أ ب د ا ب أ ن يفضح مسلما ولا تسعى ب خ ط و ة ولا ب ك ل م ة ولا بيدك ولا ببليتوث تنشره ولا ب أ ي شيء في ف ض ي ح ة أ ح د وقع فيما سقع ف إ ن باب ا ل ت و ب ة مفتوح لا تدري لعل الله يتوب ع ل ي ك فيبقى عليك إ ث م نشر فضيحك كلما استطعت أ ن تستر على مسلم استر فلو جاءك في جوالك شيء لا ط ا ق ة لك به يصور فلانا أ و زيدا أ و عمرا أ و ل عمل ا س أ ل الله العافيه ثم امسحه ولا تبالي ف إ ن من أ ع ظ م ما يدخره المسلم عند ربه الستر على المسلمين أ ي ا كانت أ ح و ا ل ه ويبقى يستر غيره ولا يحاول أ ن يفضحهم مع وجل في القلب نحو ربه تبارك وتعالى ل أ ن يوم ا ل ق ي ا م ة سماه الله جل وعلا يوم التغابن يغضن الناس بعضهم بعضا على ما يرون و ا ل ح ا ق ل من استعد للقاء الله جل وعلا في عمله و ع ل بصلواته وبالوالديه وبعمله الصالح وبالستر على المسلمين بالستر على المسلم ي ن